وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 فَيَسَقُ اللههُ ماَا يُلقَِّ يقانُ ثمََُّا يُحكِم الله آياتهِ واللَّهُ عَليمٌ حَكِيم لَجَلَمَا يُقِش يطانوا فتنَتَللَِّ مينَ فِي قُلُوبِهِم م رَضُهُ وَالقاسَةِ قُوبُهُم وَإِنَّ الظَّالِ مِينَ لَ في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 حتى تأتهم ناة بغتة أو يأتية هم هذا يوم من